يعلن إيمانه وولاءه لله يعلن ثوبته ويصدق، يخلص مع الله ويدخل لله، وينحني ويقطع ويستسلم ويعطي بكله لله يرفع ويقل ويفوز ويكمل ويسر فمن شاء اتخذ إلى رب من شاء من فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا طريق اتخذ طريقا الى الله ليكسب رضاه ويفوز بالسكنه في جواره ويفوز برضاه والنظر الى وجهه فمن شاء اتخذ الى ربه زميله ثم بعد هذا قال بعد ذلك الامر العظيم اراد ان ينور سبحانه ويثني على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وصحابته ليقول لهم قد نجحتم في مهمتكم اختبرتكم فاعطلت الرقم القياس في النجاح والفلاح نجحتم في التدريب العملي على القيام بهذه المهمه وبهذا الامر العظيم فانتم اهل فيا مرحبا ابو العزة. يبتلين بذلك، يبتلين بالسراء ويبتلين بالنرّاء، وقد يبتلين بأوامر ونواهي لينظر وهو عالم المصائر، عالم ما نحن فاعلون، ألا يعلم من خلق؟ يعلم ما كان وما سيكون، وما هو كائن؟ في الماضي لا نهائي، وفي المستقبل لا نهائي، وفي الحال الحاضر بالعالم العلوي والسفلي يعلم كل شيء.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 ارسلانا بهذا في هذا الكتاب فلي والله يبتلينا ويمتحننا لينظر هل نكون من العابدين ونتخذه السيده وهو المالك لنا ونستسلم وننقاد ونقول عند كل امر ونهي سمعنا واطعنا غفرانك ربنا واليك المصير فالله عز وجل جرب هذا من الاول والله احصل اختيار اختار سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم واختار له إيش المجموعه التي ترتد حوله خير القرون قرني يقول سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في القرون الزمان ليل ونهار لا من في القرن خير القرون قرني ثم الذين يلو افضل البشريه منذ آدم الى النفط في الصوره زبده البشريه واسميهم انا والله نجوم البشريه اقمار البشريه شموس البشريه بحفله كشف الله لنا الحجاب بين البشريه لراينا اصحاب رسول الله شموس تضيء في وسط البشريه الله اختارهم لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم عندما امرهم بالقيام كان بين الامر بالقيام واجبهم هذه مدرسة بين الامر وبين قال لهم قد انتهتوا قد نجحتوا بحراء سنة كاملة كل في كلها كانوا يقومون الليل حتى تورمت اقدامهم وانتفقت اقدامهم وتشهد اقعى من شدة الوقوف والقيام ثم قال لهم الان انتهى, انتهى الوجود من شاء يقوم لوحده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 ادنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثيه وطائفة من الذين معك الله عالم ذلك من جيد رآه سبحانه واحصى وكتب في كتاب الخلود في كتاب الخلود سجل في كتاب الخلود هذا القران العظيم جعله قرانا يسلم ليتجعله فشهادتهم هذه اي شهد العليا الدبلوم الذي يؤخذ ماجستير ولا دكتوره ولا اسمها خاص ولا كذا هذه الشهاده شهدت الله وكفى بالله شهيدا ان ربك يعلم انك تقوم انت وطائفه من, من الذين معك علم ذلك وتجلى ان ربك يعلم انك تقوم ادنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه هذه قراءة قراءة الجماعة ونحن نقرأ قراءة نافع وأبو عامر وأبو عمرو البصري هؤلاء الثلاث نقرأون إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثي وطيبه. ما معنى هذه الآية ما معنى ان ربك يعلم انك تقوم ادنى من ثلثين الليل. صور مثلاً الليل كه، فرط ست كانوا يقومون أدنى من ثلثين. ثلثين ست شحال، أربعة هذه ثلثي أصله. جوج ثلث، والثلثين ثلث ثلاثة ست شحال، ثلث ثلاثة شحال، حد ثلاثة ستة. ثلاثه ثلاثات ستة شحال. كل وثلاثة فيه ثلثة إذن ثلثة ستة شحان إذا جد جوج ثلثين جوج مئة أربعة الله, الله كيعلم أنك تقوم أدنى من ثلثين أقل من ثلثين أقل من أربع ساعات يصدق بثلاثة والنصف وثلاثة والأربع الرارض أدنى من ثلثي الليل او قولوا من نصف لأن أدنى مثلها نصدق كنتم تقومون من نصف الليل؟ الله عالي مش حال الليل اليوم؟ تعرفوا شخص فيه؟ ابدا مين؟, مين؟ يعني من المغرب يلا يلا الفجر وقسم في النصف كله قيم الليل نصف الليل كانوا يقومون نصف الليل ها؟ الليل اذا ست ساعات كلها يقومون ست ساعة ثم الحين ادنى من ثلثي الليل يعني نصف وثلث وادنى من الثلث وادنى من النصف ادنى من ثلثي الليل ونصف معطوف على ايش على الثلثين ادنى من النصف حال ثلث وادنى من الثلث كان هو الربع اذا كانوا يقومون النصف والثلث والربع كذا هذا على قراءة نافع قراءتنا نحن قراءة نافع ها؟ وارشع النافع <تصفيق> والجماعة يقرؤون أدنى من ثلثي الليل ونصفه إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل وتقوم نصفه وثلثه أدنى من الثلثين كم؟ يعني مبلغش ببلغش النص كانه قال لاذت الساعه ونصف او بعد من الساعه فلا رب مقصود مبلغش ايش الثلثين ايتن من ويعلم حينما تقومون ايضا نصفه ثلاث ساعات او وثلثه ساعتين فهذه كلها واحد واختلاف القراءات على اختلاف الحالات حالات النبي والله اصحابه وكانوا يقومون حسب الحال قال الله عز وجل وطائفه من الذين معه قال والله يقدر الليل والنهار الله هو الذي كان يعمل زياده الليل ونقصانه انتم لا تعلمون ما كان ساعه موجودة. ساعة ساعه ما كان يا حتى يعرف كم في الليل وكم قام وكم باقي يعني اذا انتم بالساعه تعرف والله ما تعرف ولو بالقمر ولو بالنجوم ما تعرف, تعرف الطفل الساعه القوم قال الله هو الذي يعلم هو الذي كان يحصي الزياده والنقصان في الليل وكان يعلم قيامكم ونومكم اذن اعمالكم محصية عند ربكم لا يردكم من اعمالكم شيئا ما ينقص له ولا شيء الكل مسجل عند ربنا عز وجل قال علم وقال يتقوموا أدنى بكل معنى الله عز وجل وطائفة ثم والله يقدر كون معين في الأيلة مباشرة والله يقدر الليل والنهار عرفتم كيف يقدر؟ كيف. ثم قال علم أن لم تحسوه الله يعلم باننا نحن من خلق الله ومن صنع الله يعلم ما نعلم العلم الذي عندنا من وهبه إيانا هو فيعلم أحوالنا ويعلم منا ما نعلم وما لا نعلم إننا نحن من خلقه هو الذي صنعنا فيعلم خلاجاتنا وحواطر وحواطرنا وخلاجات كل شيء يعلم عالم أن تحصل ما تستطيعون المواصلة هكذا لو بقي الفرضية هكذا ما تستطيعون لنشق عليكم لو بقي قيام الليل فرضا والله ما نستطيع نستطيع المواصلات قوم يعني شهر شهرين دمت شهر سنتين لكن تكل وتمل هذه قيام الليل وخصوصا إذا كان لصف الليل ثلث هذه الليل خلاص ما شاء الله فلذلك اتغبوا العزة سبحانه رفقا بنا ورحمة بنا ورفقا بنا فبأمة ذينا محمد صلى الله عليه وسلم قال علم أن لن تحصوه فتاب عليكم علم أن لن تحصو ساعاته التي كان ينبغي أن تقوموا بها قصة قوم أعظمها لكي تأخذوا بيش بالأحوى حتى تكون عند حزن الضبط الله, الله عالم ما تستطيعون فتاب عليكم فسابحكم ما بقي وجوه بين الفرضي بالأول والآخر قول العلماء بين نزل شطر, شطر الأول والثاني سانة كاملة سانة علم أن تحصوه فتاب عليكم لأن تاب عليكم أزال عنكم ذلك الوجوب الذي كان ورغم هذا أزال الوجود فقط أما مطارد قيام الليل دونه مطلوب ومراقب فيه وفي قضب حسب موجود فنبينا صلى الله عليه وسلم في غير ما حديث يقول أوتنوا يا أهل القرآن بهذا بالأمر لأن حديث مامه وغيره لما جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وجاء يسأل عن أركان الإسلام وأركان الإيمان جاء يسأل كان فرض الله من الصلاة فبين له وكان فرض علي الله عز وجل من صيام من زكاة من حج كاد إلى صلاة فبين له وثم يذهب ويقول والله لا أزيد على هذا ولا أنفس فيقول أفلح ان صدق او هو من اهل الجنة ان صدق هكذا يعني بجوة خمس روات ما في زائدة اذا هناك الحنفية يقول له بوجوب الودرة لكن لا لهم ان في الحقيقة هناك الفرق بين الواجب والفرق ولكن على كل حال ما فيه اوتيروا يا اهل القرآن ماذا لا اوتيروه اوصلوا له لا غلط اوتيروا يا اهل القرآن يعني صلوا الليل فهذا نبغي التغليل لان اعظم ما في قيام الليل وأجل ما في قيام الليل أشهوه؟ الوزن ولذلك العهد الذي أخذه على أبي هرير رضي الله عنه الثلاث الذي قاله صلى الله عليه وسلم بأن لا أنام حتى أوتر يعني من حتى نمها الليل للليل عن أنصر من نم حتى لا نصر ليها ما أردت سفلطة أشتر شوية سعود كذا سبعة بالوزر يعني سبعة خامسة إذا ولا بد من عجز من خلاص مفضي كذا كذا وما تصل أي شيء كذا صفر ما بوس إذا يقول أوصلي وأصلي وأصلي بثلاث ألا أنام حتى أوصلي وأن أصوم ثلاثة أيام من كل شهر أيام الرؤوس وأن وأن أزهش وأن أصلي يا ركعتين جح نعم وكان يقول عليه الصلاة والسلام نعمل نعمل لا لا الرجل عبد الله لو كان نعمل رجل عبد الله من عمر لو كان يقوم من الليل نعمفه لو كان يقوم من الليل ويقول لن مبلغ خبر من ذلك اليوم ما ترى حقيب الليل حتى مات ويقول عليه الصلاة والسلام يقول يعني يقول إن في الجنة غرفا يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها جمال ما شاء الله لمن اعده الله يقول لمن اطعم الطعام وافشى السلام وصلى بالليل والناس نيابه الناس هو يصوي. ينجي هو يصوم يناجي ينجي. عنده مناجاه الله واتصال بالله المحادثه مع الله هذه المعنى وهذا الجمال وهذه الحلاوه حلاوه الاتصال عنده اجمل من النوم من الغرقه ويقول عليه الصلاه والسلام في الحديث الصحيح ثلاث من افضل حفظه يقول ثلاث مهلكات ثلاث مهلكات وثلاث كفارات وثلاث منجيات وثلاث درجات. قلتوا ثلاث كفارات وثلاث منجيات وثلاث مهلكات. إيه ثلاث مهلكات وثلاث منجيات وثلاث درجات وثلاث كفارات. أشكون هي الأولى المهلكات. يقول مهلكات شح المطاع اللي سار في الناس اللي عمشي وتملؤوا عليه ما فيهم من يامر ولا منيع خلاص شح المجتمع مطاع شح المطاع وشح الفرائض بلها ايش النواقص شح مطاع وهوى متبع الناس يتبعون اهواؤهم اللي يخفش يا حاجيك من عليها خلاص اقصوا الفلوس من خامر من حشيش من ايش خلاص اللي يجلي خلاص اللي خامر خلاص كل واحد يفعل ما يريد مثل الآن الناس يتبعون اهوائهم ما يقيده شرع لا امر لنا خلاص شح مطاع وهوى متسدع واعجاب المرء بنفسه اللي قالش حاجة خلاص ما اريكم الا ما ارى كل واحد خلاص يقول انا ربكم الاعلى اللي قال هو اما يحكم الشرع أما يحيل أمره الى ما قال الله ورسوله ما فيه إذا شحن هذه هيش تكسم هذه؟ مهلكات شح مطاع وهوى المجسبة وعجاب المرء بنفسه وثلاث منجيات أشكوه هي العدن في الرضا والغضب الضمس ما الحدود العدل الذي أخل الله وأرض في الرضا والغضب في الرضا عد وفي الغضب عد سواء مع اهلك ومع جيرانك او مع اولادك او مع الناس او خلاص هذا تصرف العدل في الرضا والغضب والقصد في الفقر والغنى والاقتصاد في الصاقه اقتصاد بغاين اقتصاد الاقتصاد في كل شيء القصد في الفقر والغنى وخشية الله في السر والعلانيه مع الناس ولوحدك تخشى الله وتراقب الله وتخاف الله المراقبه الصالب تيقن واستشعر بأن الله معه يسجل عليك ويحصي عليك ويقف واستحي من هو منجيز. ثلاث منجيات وثلاث كفارات اصباغ الوضوء في الصبرات ونقل الأقدام إلى الجماعات وانتظار الصلاة بعد الصلاة إصباغوا الوضوء في الصوارات هذا البرد تمشي تسوداً على الساسب الوضوءي تاماً كاملاً سواء الوضوء الصغير ولا ايش؟ من جناب. مش تمشي رحالي بطالب وصبح جوجوه ولمكي كما ترى ولما يمشي يغزل هاش كي يعمل لما يقلوا هيدا كي يهربوا <تصفيق> في بره القربة لا هذا يتم الوضوء فيه؟ في الصبرات في المك... عند المكان المكان ونقل اقدامي للجماعات هو خلاص كان في حانوته في داره في تجارته في وزارته في جناحته في عمله في, في اي شيء ولو في ادارته لما يسمع الاذان يجب لان البيت هذا بيت الله ها أوجب الله أن تعمر إنما يأمر مساجد الله من آمن بالله وجه الآخر وقام الصلاة وآب الزكاة ولم يخشى إلا الله فعسى وعسى عند الله هذه عله فعسى يعني الرجاء المقطع يعني القطعي يكون الرجل كامل يتيقن على أنه من المفلحين والفلاح والزفر بالمطلوب والمجام المركوب ثم نقل الأقدام يا ثم انتظار الصلاة بعد صليتم المغرب أنتم الآن في انتظار إيش العشاء أنتم في صلاة ولهذا نهرب الصلاة من شم الجل أصابعها كذا هكذا حرام طيب ليه أنت في الصلاه وفي الصلاة لا يجوز أن خلاص ما أنتم سميتم وتنسى الصلاة في صلاة أشهر دي ثلاث كفرات ثم ثلاث درجات أدرسقه الآن أشكوهي قال افشاء السلام وإطعام الطعام والصلاة بالليل والناس نيام إذن إخواني لا نترك قيام الليل رسول الله يقول يا عبد الله لا تكن مثل فلان كان يقوم من الليل فترح صار أحب العمل إلى الله أدوم وإنقلم وقال صلي غزب عديد ركعات ما يعطكش الله القوة تكون في آخر الثلث من الليل قبل الفجر ما تنم حتى تصلي تصلي 11 ركعات مكان رسول صلية في رمضان وغير رمضان ما كان يزيد على 11 ركعه اللهم قونا يا رمضان وخصوصا يقوم في سوى يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم من رسول الله رحم الله امرأة قام من الليل فتوضأ ثم ايقظ اهلا ايقظ زوجتها فان عبت عليه نضح في وجهها الماء ورحم الله امرا قامت من الليل فتوضا وصلت وايقظت زوجها فان ابى عليها نضحت في وجهه الماء حديث هي زوجاته؟ نضحت جنو لا يعني النبح هو يعني هكذا تذبي اذارها هكذا وتعمل هذا تنفض يعني اذارها تاله هي الساخر قم يا زوجين للصلاه هذه الزوجة الزوجه الصالحه ولا لا الصالحات قارئات حافظات للغيب لله حفظ الله أيوة. نعم والرسول في من قام بعشر ايات لم يكتب من الغافلين اللهم لا تجعلنا من الغافلين ومن قام ب100 ايه فكتب من القانتين اللهم جعلنا منهم يا رب ومن قام ب1000 ايه فكتب من المقطرين قنوات المقنطر هذا سبرك الله لكم من الحسنات ما لا حسب له ولا عد عمر الارض بالحسنات ويترك هذا الفض يا اخوان الله إذن إخواني الله عز وجل يقول عالم أن لن تحصوا فتاب عليكم ما نأزال عليكم الفردية سيما حكم في الوجود أما النبية فما زالت قائمة وها هو الوصول الله يحض علينا أن نقوم يحضن أن نقوم لي قال فاقرأوا ما تيسر الآن بدون حلم اقرأوا ما تيسر من, من القرآن سمى من القرآن سمى الصلاة قرانا كما سمى القرآن سلاة سمى القرآن سلاة في قوله سبحانه ولا تجهر بسلاةك ولا تخافت بها وامتغي بين ذلك سبيلا يقول الله لنبيه صلاة ما هو يصلي في الكعبة ما ترفع الصوت ما تخطب نهاية لا تسمع لا بين ذلك بي. يعني تسمع ولكن غاو بالصوت الجهور ولا هذا ولا تجحد في صلاتك في ايش في قراءتك فسمى القراءه ايش صلاة كما سماها النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي قسمت الصلاة بيني وبين عبدين الصين المرتب الصلاة هنا الفاتحه قسمت الصلاة بيني وبين, وبين عبد نصف فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الحمد يا الحديث فهنا بالعكس سمى الصلاة قرآنًا حيث قال سبحانه فقرأوا ما تيسر من القرآن مرت بالقرآن أي الصلاة, الصلاة الليل فقرأوا ما تيسر من تحليل هذا أمر موجود إليكم حسب طاقتكم وحسب عددكم الله ما أراد أن يضيق عليكم لكم المجال فقرأوا ما تيسر من القرآن لماذا أزال هذا الوجود لأن الله علم أن أشياء هناك تنتظركهم علم ان سيكون منكم مرضى واخرون يضربون في الارض يبشرون من فضل الله واخرون يقاتلون في سبيل الله وهذه الايه سبقيه في فرج الاسلام هذه الايه تعد من المعجزات وفعلا كل هذا تحقق وتحقق الجهاد وقامت دوله الاسلام وفتحت البلاد ورفعت رايه لا اله الا الله محمد رسول الله على القرى الارضيه كلها نعم. فالآيه اعتذار للعلماء تتم من من آيات الإعجاز عليم أن سيكون منكم مرضى ليجزل هذا الوجوب عنكم لأن فيكم من كيف في ذو المريض ما يستطيع القيام يشق عليه يقوم الليل عليم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبسون من فضل الله سبحان الله فيكم من يكسبون سيوم يكسب أجياله يكسب أولاده يكسب الجد يكسب الوالدين لابد يضطر الساجر يسافر يسافر إيش إما إلى إلى مراكش وإلا إلى يعني وإلا إلى الخارج وإلا إلى آخر ك لابد أن يسافر لأن في جلطة وسطلة وساقا علما أن ها سيدم. وآخرون يضربون في الأرض يفتقرون من فضل الله لقمة العيش لنفسه وأولاده وعياله ايه ويأمر في هذه الحالة بقيام الليل يشق عليه والله لا يريد أن يحرج عليه ما جعل عليكم في الدين ايش من حرج والتدريب العملي قد قام لان الله عالم شكلهم هذين الناس ثم قال وآخرون علم أيضا آخرون يقاتلون في سبيل الله هناك نعم يعني مجموعة كرست نفسها حياتها ليه لإلهك لملائكة الله لتثبيت سلطة الله في الأرض لنزعها من الطواغيت الذين تسلطوا عليها ونصبوها مرة في سبحانه في أرض الله وفي مملكة الله هم ايش يتصلون ويحكمون بغير حكم الله في بلاد الله في أرض الله في مملكة الله هي الله ناسا خاصين من أهله وذوي سبحانه ان يس يقُب ويسلم هذه السلطة من طغاة ويثبت السلطة الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله لإعلاء كلمة الله لنشر الفضيلة في الأرض وتطهير الأرض من الرذيلة لإشراق لتثبيت إيش رايه الله سبحانه وتعالى رايه لا إله إلا الله في أرض الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فقال فكر مرة ثانية وقال فقرأوا ما تيسر منه فقرأوا ما بدون بدون ما تيثر. حسب استطاعتكم وحسب رسعكم ثم لا تقولوا هناك فرائض لا بد من اخامتهم ولا بد من ادائهم هناك الصلاة هناك الزكاة هناك اشياء اخرى في المقاد واقيموا الصلاة وآتوا الزكاة الصلاة لا بد ان تقيموها سواء كنتم حاضرين ام مسافرين كنتم مرضى او اصحاة كنتم في حالة الرخاء وفي حالة الشدة كنتم في حالة الجهاد حتى في حالة الجهاد نظم الله لنا سبحانه وتعالى كيف نصأل تسمى صلاة الخوف ان انزل ايات خاصة كيف ونحن نقاتل في المعركة بدبارتنا بطيارتنا بغواصاتنا تحت, تحت الماء كيف نصلي؟ ويخبثم فرجال هرباء وإذا كنا يعني هدئ هكذا ولكن نتوقع هجوم العدو بين بي لا نتيج صفهم تكون وإذا تربثم في الآرب فليس عن الجناس تقتل من الصلاة لا لا إيه. يقول فلسقوا طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحة فإذا سجدوا من ورأيكم والذات طائفة وفر لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حضرهم أسلحة ودى الذين إلى آخر من نقص الله عز وجل بيّن كيف يسكيف صلفهم ليش هذه الصلاه هي وحدها من بين الاركان الخمس لها وقع عظيم ولها اهميه كبيره حتى ان الله لا فرضها في الارض لكي تعلموا هذا فرضها في الارض ولا غير من فوق سبع سماوات شيء فرض فرضه الله من فوق سبع سماوات حتى ان شاء الله لا اله الا الله وحده لا شك في فرضها في الارض الزكاه الأرض. الصيام فين والحج فين والان معروف انه هنا عم فين ولكن الصلافين؟ خلاص ومفردها هكذا. كما هي في الامور الروتينيه اللي كان مثلا رئيس دولة في لا ارادا يامر بشيء كتكون روتينات هناك لا لا لا ولكن في امر مهم ربما ايش يعمل تليفون ربما يرسل رساله ربما يعمل ايش كذا لكن هذا شعمل يرسل وزير لكن هذا جعمل ارسل اليه وارسل وزير من مستوى عال يرقصه جبريل ومكائد ومرتب بسياره خاصه من أرض كاعتراض اشكو القراء. القران من سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وثم اوتي به وتحفت السماوات كلها بالأنوار والاحتفالات الملائكة السماوات الأول والثاني على طوارف الدول كلها من أجل إيه؟ من أجل هذا الفقار تحدث نبيه مطارك ومطارك لا حاجة إلى انطفالك المهم هل يفترضون في الانتهاالي؟ لكي يفترضون هل يفترضون في الانتهاالي؟ انواطها فيها لا جرى ان يتصل صدر فيها حسنا لله ولك فضله افضل هديه وافضل ايش افضل ويسام وشاح فيه صدر سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم والله. اللي لو بغيت بيه انا او اتولى امته والارقام اقررها في الداخل ارسل رساله وفي الخارج واذا كنت في الخارج رساله الرقم ثلاثة اربعين شفت ورقم ثلاثه اشبيل شفت ورقم له عصر الله هو اللي خاصه افضل حقيقة. وهذه اهم استيطاره إذا كان فيه وقت محدده فهو لك ده وهو لو تدريب عن عميل الانتصال الدائم لياتي بسله وثمرته ليوتي بسله وثمرته وهو لتنهى عن اتنى الثلاثة ايه تنهى عن البحشاء والفرصة عن فجاء إذا كنت تتمنع من الحصار واصل الانتخال ضروري بحض مراقبة الله ما فالخطير ماكشو خاصة الله أكبر خلاص ضع القصر وحين من تسم الله هو هو هو لازم انداشي كده لا ابدا يا فضل سبحان الله وانتهت بالدرس اللي حضرته الله في التدريب هذه الصلاة اللي بيتمم في العمال صار ايه صار ان خدم الله خافرا في الصبر لا يغفر له ابدا الصلاة. دمشو ذلك التطور وحفظ الشهوات والشبهات والميل إليها لكن وسائل الإفقار ما يبقى لها أفضل صردا بالتدريب العملي ثلاثة سنين عشر سنين وزيت على حاجة نحن نصلي الليل إلى أكبر الله منا ولنا حتى أكبر الله من لا بد أن من الحيثا من سود الصحيح من جهة أخرى. إذا بقيت تقدم هديه لكبير من السبارات السلبي مليه؟ تعمل شيء مخالف لما يامر فيه وينهى عنه ويفلطه والله يدره عادة حتى يقبل انك لا تتحسن في بيزار بالله باك يقبل منك امي الصلاة وين لا ارضى عليك اصول هنا ومجرد النار يعني احنا عليك عليك من الصلاة والله يعني. اذن هذه الصلاه كثيره انها لكثيره الا على صحيح بهذا قال واخيرا نقر بامر اقيموا واقيموا معناها ادتوها كامله ادتو بها كامله ترى ما قائله كالشخص من فاما ما شاء الله فبه يظهر هو الاكثر واشروطها وسننها مستحباتها احكامها واذاك لا بد ان كما صلى الله عليه رسوله حديث محمد بن مسلم قال صلى كما الله هي الصلاة التي صلها رسول الله اما الصلاه كيف ايه وهي للمصلين همشي صلوا والهي الله اللي ما شاء الله صلى الله عليه بسم الله عليه وسلم فلا كنت من صلاة رسول الله وإلا ترسى الصلاة ما سبشك ما أمر الله فلا يمت شمك ما قال الله ورسول الله إذا لابد جباب الصلاة في صحيح مجموعة جارة جارة جارة جارة جارة جموة إلى ذلك الصلاة نقرأها من إله من الله أكبر إلى السلام تعلمنا؟ اهتم من أجل. علمنا تجد انك تجد انك تجد انك تجد انك تجد انك وهو هو تجد انك تجد انك تجد انك تجد انك تجد انك تجد انك تجد الصلاه اذا قد يعني ادرت عنكم وسامحتكم في وجوب قيام الليل فاخروا الصلاه هذه لا معنى لها هذه معرفه هذا القانون جه مراجعه أقيموا الصلاه ثم واتي هذه علاقه البيت يرابطوا وهناك علاقه ببعضكم مع البعض علاقه التكاتف والترابط والتحالف والتعاطف هنا وال... لازم ها سيرت عبادة إيه؟ فجانية وهذه عبادة إيه؟ مالية لا بد أن الله عز وجل استعبدنا في كل ما يدين حياتك تكون عبد بلادك وتكون عبد بمالك وتكون عبد بيتك وتكون عبد بوضيطك وتكون عبد سيارتك وتكون عبد ايه؟ في نسانك في عينك في ياتك في رجنك عبد بكل شيء لا بد من عيه فهذه إيبادة كثانية هذه إيبادة مالية قال وآت الزكاة وسمي الزكاة به لأن الزكاة معناها فيها التنمية والتطهير، فيها التنظيف والتنميه الزكاة بمعنى نما نما من نوم وفي الزكاة بمعنى التطهير الزكاة البحر التحرم وفيها تلميه وفيها تلميه في الفرد تنمي اخلاقك كنت ضخيم افتح ايه شريك الحمي ما شاء الله بحث تعالى على الناس اتخذ بالسر الله والجنة خذ من النعيم اللي عند الله مجن خلاص؟ لا تلفي قال الله عزيزي شوف تلفي سالة كيف تلفي لا تلفي لا تلفي لا تلفي اخلط الى الارض اشقك النظر الى الله اخلط الى والهلاء اهرد الله قطم الجنة انا انا هذا بالنسبة ايه من المال من ما المال الذي يشطر لذكاته واشترق في مؤافا والله في اسوك ما يحرق ربنا يحفظه ما يحرق ربنا بزر. ربنا احفظه خلق لا يصدي شيء لا إذا فيه ليه؟ لأن الله ينبيه ولكنك في الظاهر كتب منه رسول الله ولكنه عند الله ينبه تركه ثم هذا للمال ثم المجتمع المشتغل الزكاه ينفو فيش ينفو يتعاطي يتحاول يتوافق يتعاطي الكل اخوه انما المؤمنون اخوه ما في حكم من الفقير على الغني ولا في اشحاق من الخاله الفقير اللي لا يقول الحمد لله بسبب هذا دخلت الجنه بسبب هذا وصلت انا لولا هذا ما كنت انا لاخونا الى ما وصلت اليه ويقول الفقير ايضا يقول جل الله هل. أنا أعيش في سبحان الله يعطيه هي كمية لكل للفرض والمال والمجتمع كذا ثم حتى إن ال.. نعم ثم من هي التطهير التطهير الفرض تطهيره من من الشح ومن البخل ومن اه? من المال ومن السباد الناس نبض صار من هذا وتهروا ميته وتهروا اخلاقه وتهروا تجارته وتهروا اعماله وفي زوجته وفي سيارته وفي وظيفة اتطهر احراسه يدفع الله عنه الاساس وثم تطهير المال كذلك ما يمكن يصب يسلوه بآله أبدا ليش؟ لأنه اتطهره بالزكاة واتطهر المجتمع اذيك الاحقاد والذيك الصراع والذيك الحروب كيف خلص المعشكر شو يعيش السباب أسأل الأغنياء حقوق الفقراء فقام من اسمه البرتولبروتينية ولا إيش اسمه؟ لا لا أيه وبالتالي السقط شيء أبى يضيف قامت هذا القاعدة يعني ضد القيم يعني ال اللي يسمى بالطبق الكاري حقام الرسولين طبق البرتوليون يسمونه هذا البرتوليون هذا هو تحرير هذه الدولة الأحداث مجتمعات منها تكون الزكاه ثم سبحانه الله وآت ثم يقول سبحان وأقرب الله قرب حسنا لا إله إلا الله زيادة على الزجات فيه طلب من الله يسمون واقرض الله في الله الله ينتصر لكمس الهول هذا ايه رزعه رزعه من شان المنفقين والله تكريم وتشريف لهم والا اموال هو رزقها وانفس هو خلقها خلقنا الاموال اللي في دشطهها نار سيلنا نحن عبيد وهو السيد كذلك لا. والعبد وما ملاك ليش؟ لسيدي ومع ذلك من فضله وجوده وتانه قل سلفون سبحان الله السيدي كل العبس لي لاب سلف كل رب قل لي واشي رب وكيعرفوا السيد غير عنده كل شيء الخزينه بيئة لا تنفذ ويقول له ما يديه مش عميش ربه وراهم بعشرة و صدقه وبي ايش ب في الجهاد في سبيل الله مثل الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله كما فعل يعني الجهاد كما فعل حدس الانبى سنابل في كل سنبله المائة 100 حبه مقاص والله يضاعف للميه الله يريد ان يعرف مين ويشوف نشوف اندفاعك وشعورك اذا كنت عندك رغبه وعندك تطلع الى ان تنفق وعندك حب تعطي يعني في يعني في رضا وعن طوعيه ان ربنا يضاعف لك اكثر من من ما يعطي للاخرين 700 تكفتا لان الله يعلم لي يعلم ارواحيتك ويعلم تطلعك ويعلم ما تريد والله ضعيف لمجلسه وهنا يقول وأقرض الله قرض الحسن شو قرض الحسن؟ يكون قرض حسناً لابد أن تتوفر فيه عشر خصال. عشر خصال، عشر صفات ويكون قرض الحسن. هشو هي؟ الصفة الأولى مش قرض الحسن. الأولى يكون من حلال، نعندش يلبسون، واللي اسكت بيا الخمار، واللي نعرسه عندك محل ديار، كتسبش ابناء المسلمين، وكتهدم اخلاق الشباب عندك المحل الديار والخمار، أو مقهى نكهة بالكرسي والدومينو، هذا كيل عبش كنبا، هذا كيل عبش توتي وهذا كيل عن والويل، وهذا كيل عن الرندة، وهذا كيل لا أود اسمع ما شاء الله الا لله وللاسد هذا يخرب ويدمر المجتمع ان تقرضوا الله اربتوا من حلال لا من رجوى ولا من سرقه ولا من غفوه ولا من اي شيء ليش من حلال من عرق الجميل وسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله طيب ولا يقبلوه الا طيبه ما يقبل لا الحلال هذا الأول. الثانية ان يكون شه مقيم عنده عنده قليل ومع ذلك خلاص يصرف. تقرص موزمبيق ألف درهم ألف درهم. أزعم هاي درهم درهم مغلق الآلف درهم. هذا عند ألف درهم. درهم مئة ألف درهم درهم مغلق مئة ألف درهم ويغلب مليار. ليش هذا عنده عشرات الملايين عشر وهذا عنده درهمات. تصدق بواحد وخلا واحد كيف تصدق؟ بالنسبة لذلك هذا التصدق بالنسبة وهذا اللي اعطاه مليار وعنده عشرين مليار هالشداقين ها من نصف العجور من نصف العجور يولاد مئة مليار حال كباراء والأظماء عندي مدحدة مليار ما هو شيء بالدولار أرقب خيالية شو كنت متعبية اليهود والصليبيين من البلاد العربية عندهم الملايير إذا زك واحد يغني يغني موقف الضايع يغني المغرب وخارج المغرب واحد إذا خرج زكى خلاص ما يقصقين هذا يقول خلاص كل هذا في هذه البلاد وكم لهم ما شاء الله إذا جهد المقيم يعني عنده قليل وثقل ولكن شرط آخر أن يكون عن ظهر قناع. هذا السطر الثالث. كيف؟ يعني عندك الدرهم تعطيه عندك الدرهم وسمش تسون؟ ما يجي بخير عبد العول ميت عش أو لاله. عندك الدرهم خمسة عشر من الله. المضغوط. الباقي هو هو لا. لا بد إيش عن ظهر يقيني عنه. لا من الأول والآخر. لا. بالتالي. لا. هذا الشرط إيش؟ الشرط الثاني. الشرط الرابع أن يكون بالسريه بكامل السرية. ما يعلم إلا الله. لو شنا عماس كيبنوا مشجد قارش حابس عطيه. قارش حابس عطيه قال أنا أعطيه كذا أنا أعطيه مليون دول أمام الناس لأنه لو كان واحده وتوشي عنده مش عند الجماعة أشحك سأطيه يعطيشي خمسين درهم ولكن أمام الناس يعطيهم بليون هكذا؟ لا لا يا يعطي إذن السرية نعم إذا كان سبحان الله يعلم الناس إذا كان واحد ربما قدوة فقيه عالم ثم ليقتدي الناس ويقال كم صديقنا لو تسجل عليها أبار يوم مليون جنفران لماذا؟ نصد يقتديو تلك من سنسل النسل حسن السنب فلو أجوها أجوها بها يوم القيامه هذا مطلوب مطلوب له أجوه وأجوه من فلا ايه قلنا هذا السرير ثم ال ال او الصفة الخامسة ان يكون ابتغاء وجه الله لا رياء فيه ولا سمعة ما لله انفقوا في سبيل الله مثل الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله اتغاء مرضى الله اتغاء أتغاء هذا إيش؟ الخامن السادس أن لا يكون فيه من ولا أذى ثم قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والاذى ثم قال كنن ينفق ما له رعاء الناس كلاهما يمكن صدقه ويمحوها وليل بل هي شد ثم السابع ان يكون اخي الكريم ما اتصلش بالفقير طرق الباب على الفقير وضع الحاجر في الباب يختبئ يخرج ويخرج الأولاد الاولاد ويخرج كل من الله اشكون يعلم الله الذي يعلم ليش حتى لا تكسر <تصفح> ليش عطفه الفقير ربما غدا يتصل بك ويخضع ينعمك ليتذلل لك ويما شاء الله تسكيني تذلل لا وخشيتك هذا الافضل ماذا الافضل يا عائشه ثم الثامن او التاسع الثامن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 يقول الله هو لا سيد النمو الخبير كم الهتوم فقور ليك لنا نعم مسجد ومشط الفتاوس خليك الفتاوس هذا وطيبك الفقير اه هذه فوق الفتاوس كم مش مش يزمد اشكيه دي هون الله اسك الفقير ومش يزمد ولكن هكذا ما تكون الصداقة لا ما العاشر تخلونا في هذا العاشر وقالوا وصلنا في هذا العاشر كما تكون هدباغنا وبتاعت العاشر العاجر انعماس ان يكون محبوبا. هذا الذي تعطيه كل احب المالك اليك. لا في احب اليك. كذا قال الله عز وجل انت نالي برة. شو برة. يعني شنو منه ابرار. من المرضيين عند الله. هل اهل البر شنو هالأبرار. ان الابرار لفي نعيم المرضيين عند الله. ليس ليس البر أن تؤلوا وجهكم قبل مشكلات البر أثناء الأبرار كلهم من آمن بالله ومن الآية فأوفقهم وهنا قال لن تنالوا البر مدفونوا من الأبرار ونالوا صفة الأبرار إلا إذا أنفقتم المحبوب كيف جاء ابو طلح رضي الله عنه لما نزلت هذه الآية جاء إلى رسول الله عليه الصلاة وقال له يا رسول الله ما عندي أعز عندي من من بيرحة واحد الغرصة يسمى بيرحة بيرحة يعني هل درصة بهذه الدرحة درحة قال له ما عندي في مال لا عجل واحد منه فهو لله ضعفنا رسول الله حيث أرد فالرسول الله قال له الضخي الضخي أغناج أغناج إنه مال الرابع اجعله في أقارب كوزوين اجعله في الأقارب ليس كون صدق أو هذا هو القرض الحسن الله يقدر يقول الله عز وجل تقرض الله قرضا حسنا يضاعف لكم به ويغفر لكم واقرض الله قرضا حسنا ثم يقول سبحانه وما تقدموا لانفسكم هذا الذي واجب ثم يبدو يتقدم شيء حاجه لله وتزيد على هذا الواجب زيز الصلاة الله يرضى خمس نواف تصلي الرواتب وتصوم قيام الليل وتصلي جه يعني النوافل اخرى وتصلي يعني التطوير وتروحها وتصلي صلاه يعني وكذلك الصيام ربنا على شهر رمضان انت تصوم الكثير وتصوم صيام داوود تصوم يوم وتصوم يوم وتصوم صيام غزيم في الشهر وتصوم يعني 58 ما شاء الله وما تقدموا لامهمكم من خير من خير كيف كان هذا الخير قليلا كثير في جميع في جميع اهل البلد او كذلك فيها فالمعروف عندكم نقدم الله بالخير قد تجدوه عند الله تجدون ثوابا يجد الثواب لله ما ما يضيعكم وما تقدموا لامهمكم من من خير تجدوه عند الله فمن يعمل مثقال ذره خيرا ومن يعمل مثقال ذره شريره ما تقدم لامزم خير تجدوه عند الله هو خير انظروا هو خير مما بقي لك ما قدمته لله خصوصا من المال هذا القرد الحسن هذا الذي قدمته لله واقربته لله هذا خير مما بقي عندك لأن اللي بقى عندك هل تحاسب عليه من أين أخذتاه وفيما أنفقته ومن أين نميته يقول له كيف نميته واجه في طريق الحلال ولا نميته فيه في الاستجارة في الاقتراض ولا في الاستجارة في الحشيش ولا في, ها في الشفاع ولا في الطلبهات والتليميزيونات ولا في الكافيطات في الكافيطات وحينا ها هامو تمشيء الله قال له اذن هذا الذي اقرضته لله واعطيته لله واقتصته لله هو خير من ما بقي ولهذا ورد في البخاري يقول صلى الله عليه وسلم يساقتم سؤال الصحابه ايكم مال وارثه كلهم أيكم مال وارثه احب اليه من ماله قال ما فيني يا رسول الله من ما فيني يا رسول الله الوالد يا رسول ليس مالك من مال قال فان مالك ما قدمت ما تصدقت به لزيد الله هذا هو مالك اما اللي ابقيته فجعلسك كذا لنا انسع الساس كذا هذه كذا هذه ما يسمون جناثير اللي جو هذه التسود هذه الرقعه تزومون هذه كذا الى اخره اذا مال ما مالك ما, ما قدمت وما مال ورثك هذا يقول, يقول العبد مالي مالي قال ليس لهم من ماله الا ما أكل فابناه او لبس فابناه او كالسقاطه فامضى خلاص كتب كتبه جزعتك خلاص كتبه جزعتك اما الباقي فهو ذاهب وتاركه للناس كذا الرسول ارسل ما كتبوا عهد الشهد صاحب حولي وثم خرج عليه الصلاه والسلام لي قال لهم وش باقيين تغدون لك قالوا يا رسول الله خرجت السيده عائشه يا رسول الله ما قوال ما بقى لنهوله ما بقى لي واحد كثير قال لي كل شي بيناه إلا ما فأنتي يعني اللي في تفيسه من الله هذك اللي, اللي بيناه بصح أما اللي خليك مش طيبه الآن هذاك مش بيناه هذاك هذك دي ليه؟ تبقى لي واحد تبقى ليه كده عليه إذن وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خير ثم قالوا أعلم أزال سبحان الله هذه الأعمال من صلاة وزكاة وجهاد وصدقة وقرب وغير ذلك هذه كلها سبحان الله قد نقدمها ولكن يكون فيها تقصير وفيها خطأ وقد تكون هناك موانع ماكو بلاد أسألنا الله عملوا الطاعة واجتهدوا في الأخر قول يا رب قول يا رب اغفر لي يا رب سامحني أنا أحسن أبداً، ما فرح، أنا مجرم اللهم اغفر ذنوبي كلها اللهم اغفر ذنوبي، خطأي وعمدي قل الله عليه وسلم، اللهم اغفرني ذنبي، خطأي وعمدي فهمت وكل وكل ذلك عندي عين، سبحان الله قل كل, كل ذلك. وظهر الله ما تخطى من جميع ومع ذلك قل كل, كل ذلك أعزمي. حكذا العبد قصد ثلني وطلب الله يقبل. زدكي وطلب الله يقبل. مرب بالمعروف نعم قل اطلب الله يقبل. رجال بسبيله وطلب الله يقبل. تصدق وطلب الله يقبل. اذكر الله وطلب الله. يقبل. اقرار اقرار قم الليل وقل يا رب تقبل ما تدري. ولنالك بعض السلام الصارح والله لو اعلم ان الله قبل مني ركعتين في حياتي عثماني ثانية ويقول والله لو اعلم ثيق ان الله بر ركعتين مني احمد الله وقل انا نجحت وافلحت ليش؟ لاني لو سجلت ولا ركعتين ما سجلت في خائمة ايه؟ اكتوا عذاب هذا الجلس هذا نجاح من يدري؟ يقول ما قطع اكباد العارفين لا خوف من الخاتمة ما ندري بماذا يختار رجل يجاهد في صف يصوف بأصحاب الله. رسول الله ويبلغ بلاء حزنا في في ضرب العدو ومع الوث عليه ثمان حزنا يقول هو من أهل النار رسول الله يقول أنا من أهل النار وانا رأيتم ما رأيتم وفي النهاية قل صحابي تتبعتوا حتى دخلوا للشد قل ستبعتوا الشدتهم في الزسا وإذا به اليوم وقاتلوا بعد قاتلوا بالوالد الهم جرح وما تحمل جراحة خلطه جراحة وما تحملها ما, ما تحمل فنصب خنجره وتحمل عليها ذات قتل نفسه يقول الصحابي فتبرتوا جهة فأنا محمد رسول الله وجدت له وقرروا صلى الله عليه وسلم من أحدهم لا يهيح بيه سيناس بعين سيناس يعمل بأعمل أهل الجنة حتى لا يكون بينه وبينها الذي رأى عليه الكتاب فيعمل في عمل بعمل اهل النار من البرد الذي لا يقلبوه في مجال في سجودي سوا في الوضوء وقلب القولو صب في قلبي على ذيله وشو شاء المصببات النوايا موجودة في الطريق طريقنا إلى الله كلها نوايا نظرة خاطرة سمع كان ليل بكر ما شاء الله من الله إلى إلى مني في جل قف الليل مضي يصبح يمسي الرجل مؤمنا ويمسي ويصبح كافرا ويصبح مسلم ويصبح مؤمنا ويمسي كافرا كثره الشكيسه كثره المسائل كثره الشكوك كثره الاستغرادات تأتي شبه ها ينقي واحد على الشبه ها تدمر كل عقيده كلها ورجل خاصه الدنيا والاخره شبه في المدرسه يقول ما شاء الله كذا يلقون له شبهه وتخضوا بدمتم في قلبه وخر متقبله وجربها قلبوه خلاص هذا الجار كفى لذلك قالوا سبح الله ان الله غفور رحيم الله اكبر الله اكبر الله اكبر ان الله ورسوله يامر بالعدل والحسن وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم